<الله> <الذين> آمَنُوا مِنَ வீ அமீம வல்லவீன கஃபிய உல உ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي عَا جَدَّ إِبْرَاهِيمَ فِي مِصْرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أَرَىٰ مِائَةَ قَرْيَةٍ ظَالِمَةً மல் ஓமி ஹலி قَالَ إِذَا إِفَاءَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بِالْأَمِينِ مَا رَيْفَ فَوْهُ إِلَّا الَّذِي كَفَرَ الله لا يهدي القوما والعالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاص وأما تظر الله مئة عام ثم باسس قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة آمير وَنُبْ إِلَٰهَ مَا نِكَ وَذِنَجَ لَكَ أَتَثْنِ إِنَّا وَنُب إِلَى النَّعْظَ مِ كيف نجدوا ثمك صوها لما فلم ما تبين لهم قُل لَّا أَعْلَمُ أَنَّ الرَّبَّ لَا كُلُّ شَيْءٍ